الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهده والسن بسنته وداع بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الدين النصيحة هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالها ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا حديث عظيم قال فيه أبو داود السجستاني عليه رحمة الله صاحب السنن أن هذا الحديث عليه مدار الدين أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين قال بعض أهد العلم هذا الحديث ربع الدين ربع الدين وأهد العلم تكلموا في معناه كلاما طويلا لكن الذي يعنينا هو قوله عليه الصلاة والسلام ولي ولعامتهم النصيحة لعامة المسلمين ومن هذه النصيحة هي أننا نقول بأن الله جل وعلا اختص هذه الأمة بهذا الدين العظيم وجعلنا من خير أمة أخرية للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ومن المنكر الذي يقع فيه كثير من المسلمين في هذه الأيام مشاركة النصارى في أعيادهم ومشابهة النصارى في أعيادهم وهو ما يسمى بعيد شم النسيم أو عيد النيروز بالأسف الشديد منذ سنوات الناس بدأ عندهم النوع من الصحوة والغير على الدين وتراجعوا عن المشاركة والاحتفال بهذا العيد الذي في أصله مبني على الكفر بالله جل وعلا في هذه السنة نلاحظ إقبال عدد كبير جدا من المسلمين على شراء الفسيخ والأسماك والرنجة وغير هذه الأشياء التي هي مخصصة في هذه الأيام فنقول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقد من الله جل وعلا عليكم بدين الإسلام ودين الإسلام فيه الغنية فيه الغنية يغنين الله جل وعلا به عن سائر الأديان والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان فقال هذان عيدان كنا نلعب فيهما في الجاهلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فلا عيد عندنا نحن المسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الذي يتكرر أسبوعيا في اجتماع الناس في المساجد لأداء فريضة من أعظم الفرائض وهي فريضة الصلاة الجمعة أما ما سوى ذاك فليس لنا بعيد ليس بعيد لنا ولا يجوز لنا أن نشابه أعداء الله في أعيادهم وصح الحديث بسند جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم وهذا حديث عظيم وأهد العلم تكلموا فيه كلاما كثيرا وخص شيخ الإسلام المتيمية عليه رحمه الله مؤلفا من مؤلفاته حول هذه المسألة مجلد ضخم سماه اختضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يعني من لزوم سلوك الطريق المستقيم أن نخالف أصحاب الجحيم وهم اليهود والنصارى والعياذ بالله هذا العيد الذي يحتفل به النصارى هذا العيد أصله عيد فرعوني وثني هذا عيد أصلا من أعياد الفراعنة من أعياد الوثنيين ثم انتقل إلى الملة اليهودية المحرفة ثم تلقفه منهم النصارى الى هذه الايام وهو مرتبط باعتقادات باطلة مسألة اكل الاسماك واكل اللحوم واكل البيض وطلوين البيض واكل البصل وغير ذلك هذه الاشياء كلها متعلقة باعتقادات باطلة كلها شركية والخلط فيها يطول فالذي يعنينا ان ننصح به انفسنا وان ننصح به اخواننا المسلمين أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشابه اليهود والنصارى في أعيادهم ولا أن يشاركهم في أعيادهم ولا أن يهنئهم في أعيادهم ولا أن يدخل عليهم كنائسهم في أعيادهم في السنة البيهقي في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضان أنه قال لا تدخلوا على النصارى في أعيادهم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم قد أجمع أهل العلم خاطبة من فقهاء وعلماء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز أن نهنيئهم في أعيادهم ولا أن نشاركهم في أعيادهم ولا أن نشابههم في أعيادهم هذه المأكولات التي يأكلونها هي في الأصل محرمة أم مباحة ليست بمحرمة أكل الفسيخ أكل الأسماك أكل الرنجة وهذه الأشياء هي في الأصل حلال ليست بحرام لكن لو جئنا لنأكلها في هذا اليوم ونخصص هذا اليوم بأكل هذه الأشياء صارت هذه الأشياء المباحة حراما لماذا؟ لأننا نشابه فيها اليهود والنصارى وعليه فينبغي لكل مؤمن ولكل رب أسرة أن يحرج على أهله أن يدخل هذه المطعومات في بيته في هذا اليوم إلا إذا كان هذا من عادته من عدته أنه كل يوم اثنين بيأكل سمك إذا كان من عادته كل يوم اثنين إنه يأكل فسيخ ماشي لكن ليس من عادتك إذا كان من عادته في كل يوم اثنين أن يأكل هذه يعني الذبائح بالطيور التي تذبح في البيوت إذا كان هذا من عادته لكن إذا لم يقل هذا من عادته فلا يجوز أن يخصص هذا اليوم بأكل هذه الأشياء والأولى والأفضل والأحرى والأعز لدينك أنك لا تأكل هذه الأشياء حتى وإن كان من عادتك في هذا اليوم بالذات. مخالفة لأهل الكتاب مخالفة للنصارى والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على مخالفة النصارى في أمور إباداتنا لله فما بالك بالأمور المتعلقة بهمهم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختصار في الصلاة أو التخصر الاختصار أو التخصر ما معنى الاختصار أو التخصر يعني يضع المسلم يده على الخاصرة وهو يصلي وقال بأن هذا من فعل اليهود وما معنى الخاصرة الخاصرة هو المكان الذي يكون بين الحجاب الحاجز وبين عظام الفخذ من أعلى هذه المنطقة وكل إنسان له خاصرتان خاصرة جهة اليمين وخاصرة جهة اليسار بعض الناس صلي في الصلاة يضع يده هكذا هذا اسمه الاقتصار هذا الاقتصار على اليمين أو عن اليسار هذا منهي عنه وبينت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأن هذا من فعل اليهود إذا كان هذا في الصلاة في عبادتنا لله مهين أن نتشبه بهم فما بالك كيف نتشبه بهم وأن نشاركهم في عباداتهم هم وهم مشركون فيها بالله رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على السحور وقال بأن الفرق الذي بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب قال فصل ما بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحري فالمؤمنون يتسحرون أما أهل الكتاب لا يتسحرون فأمرنا بالسحور مخالفة لأهل الكتاب أمرنا بتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب لأنهم لا يعجلون الفطر فإذا كانت الأمور التعبدية التي نتعبد بها لله التي هي من شريعتنا من ديننا أمرنا الله بها أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نشابه فيها اليهود والنصارى فما بالك كيف نشابههم في الأمور التي هي من خصائصهم هم في تعبدهم هم لله على ما يزعمون هذا العظل لا يجوز فين بغي أن نعتز بديننا أن نعتز بإسلامنا لا ندخل هذه المطعومات ولا المأكولات ولا المشروبات في بيوتنا في هذا اليوم قربة لله رب العالمين وأن ننهى نساءنا وأن ننهى أبنائنا وأن ننهى بناتنا عن الذهاب إلى الحدائق والبساتين بحجة أن هذا لا يقول يا أخي هذا عيد الربيع أننا لأذهب لأنه عيد للنصارى إنما أذهب لأنه يوم عيد الربيع شم النسين طب لماذا يكون الاحتفال بعيد الربيع وأن تذهب للحدائق في هذا اليوم بالذات في هذا اليوم بالذات هذا لا يجوز ينبغي أن يعتز المسلم بديني هذه مسألة اعتقادية أهل العلم قالوا في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم بعضهم ذهب إلى أن من شابه اليهود والنصارى فهو منهم أي على ملتهم أي على دينهم ليس على ملة المسلمين وعلى على دين المسلمين فهذا أمر عظيم امر عظيم والصحيح في معنى هذا الحديث حتى نوضح أن من تشبه باليهود والنصارى بما هو من خصائصهم معتقدا ما يعتقدونه في هذا اليوم فلا شك في كفره بالله ومروقه من دين الإسلام بالكليه وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم أما إن في هذا اليوم فيما هو من خصائصهم وهو لا يعتقد أن هذا دين لله رب العالمين وإنما من باب المشاكلة من باب المجانسة أو عن ماشي فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو فاسق بهذا الفعل وليس بكافر إذن عندنا صورتان الصورة الأولى إن شابهت اليهود والنصارى في الاحتفال بأي شيء من أعيادهم أو بما هو من خصائصهم معتقدا أن هذا هو دين وأن هذا هو حق وأنك مقر بما هم عليه في هذا اليوم وأنه لفرق بيننا وبينهم فهذا كفر وخروج من دين الله من أوسع الأبوال أما إن شابهتهم وشارقتهم وأنت لا تعتقد بأن هذا من الدين فقد ارتكبت كبيرة عظيمة تستوجب الفسقى والعياذ بالله فهذه صورة وهذه صورة بعض الناس يقول يا أخي أنا أعرف أنهم على الضلال وأعرف أنهم كفار وأنا أعرف أن ما عليه من اعتقادات في هذا اليوم كفر وشرك بالله رب العالمين ولكن آه منفسه العيال أو بنفسح على أنفسنا نقول أنت الآن فرقت من الكفر لكن لازلت فاسقا مرتكبا لكبيرة والعياذ بالله هذه مسألة مهمة مسألة مهمة يا أيها الإخوة هم لا يحتفلون بأعيادنا ولا يشابهوننا في أعيادنا فكيف نصبح نحن تابعا لهم لابد أن نكون نحن القدوة الناس يقتدون بنا نحن لا نقتضي بأحد عندنا عزة عندنا كرامة عندنا تمسك بديننا نحن الآخرون أي في الدنيا لكن السابقون يوم القيامة نحن الفرط نحن الذين نتقدم الأمم يوم القيامة والأمم تبع لنا لكن للأسف في هذه الأيام صرنا تبعا لاعدائنا في أمور الاقتصاد في أمور السياسة في أمور العبادة في أمور العادة أصبحنا تبع لهم أصبحنا أراضي للناس أصبحنا في ذيل القائمة لماذا؟ لكشو الجهل وقلة التمسك بالدين ورقة الدين عند المسلمين والعياذ بالله والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا فقال في الحديث الصحيح لا لتتبعن سننة يعني طرائق ووسائل وسبل لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن القوم إلا هم وهذا الحديث خبر إخبار بأن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب سندخله نقتدي بهم ونتبع هؤلاء القوم هذا الخبر أهد العلم يقولون أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم والتحذير وأن هذا سيقع ولا يجوز لنا أن نقع فيه أما الآن نعم فعلا أصبحنا نقلدهم في كل شيء نقلدهم في كل شيء نتبعهم في كل شيء والله المستعان تتبعون نسانا من كان قبلكم حتى أن اليهود والنصارى قالوا في الأنبياء اليهود قالوا عزير ابن الله النصارى قالوا المسيح ابن الله وبعض من هذه الأمة غال في النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصل النبي إلى مقام الألوهية حتى قال قائل كما قال البصيري في البردة وهي مريئة بالشركيات مريئة بالشركيات قال ومن علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله ومن علومك علم اللوح والقلم وهذا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام كذلك الغلو في الصالحين والغلو في الأولياء هذا كان موجودا عند اليهود والنصارى ووقع فيه أطياف كثيرة من المسلمين إلى اليوم بالملايين يذهبون إلى البدوي ويقفون حول قبر البدوي وتمسحون بأعتابهم ملايين ملايين والرفاعي والحسين وغير ذلك وهذا كان من فعل اليهود والنصارى والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصياه وهو على فراش الموت ويعالج سكرات الموت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يقول أمنا عائشة يحذر ما صنعوا أو يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تسمع مثل ما صنع اليهود والنصارى ما هو الذي صنعوه أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فعلته الأمة أم لف فعلته الأمة؟ اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهذا شرك بالله رب العالمين، فهم غالوا في الأنبياء، غالوا في الأولياء، غالوا في الصالحين. وهكذا خرج من هذه الأمة من هو على طريقة اليهود والنصارى يعظمون الأولياء والصالحين حتى أوصلوهم إلى مقام الأولوهية يطلبون منهم العونة والمدد ويسألونهم دفع الكروب وجلب الخيرات وغير ذلك مما هو واضح ومنتشر وفاشن في هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك إذا كان هذا قد وقع فينبغي علينا أن ننكره وأن نتبرأ منه وأن نصحح عقلتنا وأن نصبح بيوتنا وأن نربي من تحت أيدينا على العقيدة الصحيحة على التوحيد الخالص لله رب العالمين وعلى الاعتزاز بالدين لابد أن يكون عندنا عزة وتمسك قوي بالدين الله يقول في سورة الأعراف والذين يمسكون انظر إلى قوة العبارة يمسكون ذلال على أنهم يتمسكون بالدين بقوة لا يفرطون فيه ماذا سيكون؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين لم يقل إن لا نضيع الأجر الصالحين بل يقول إن لا نضيع الأجر المصلحين يعني هو صالح ومصلح صالح في نفسه ويصلح الناس ويدعو الناس إلى طريق الصلاح فأين هذا؟ هذا الذي نريد هذا الذي نريد وإن فحقوق الأمة تنهب وتمنع أمامنا أعيننا ولا نستطيع أن نفعل شيئا لماذا؟ لأن الغير على الدين في القلوب ضعيفة إذن لابد أن نرجع من جديد إلى أن نحي الغيرة على الدين في قلوبنا بالتمسخ به بالإعزاز به بتربية أنفسنا ونسائنا وأولادنا وجيراننا وإخواننا ومن يصاحبنا في المساجر على هذا الدين وأن نعرف محاسن الإسلام وأن نعرف استقلالية الإسلام عن غيره من الأديان المحرفة حتى تتربى الأجيال الصاعدة على هذا الدين عندها يأتي الفرج عندها لا يستطيع العدو أن يقف أمام هذا المارد الذي تمسك بالدين أما اليوم الناس عندهم رقة في الدين قاضية الدين آخر اهتمامات الناس أما أول اهتمامات الناس أنبوبة الغاز أزمة السولار أزمة البنزين غلاء الأشعار هذا الذي يعني الناس أما الدين هذا تسمنسا آخر شيء ولذلك لا يمكن أن تغير الأحوال إلا إذا رجعنا للتمسك بديننا والاعتصام بإسلامنا وتربية من تحت أيدينا على هذا الدين بقوة وأول ما ينبغي أن نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا عليه الاعتزاز بالعقيدة بالتوحيد بإقراص العمل لله جل وعلا التحذير من الشر التحذير من شرك النصار التحذير من شرك القبور التحذير من الشرك بالأولياء والصالحين والغلوب في الأنبياء عليهم صلوات الله وتسلماته لا بد من قلع جذور الشرك بالله من قلوبنا جميعا لأنه إذا اقتلع هذا من القلوب ماذا سيكون سيحل محل ذلك التعلق بالله تصبح القلوب قوية قوية بعقيلتها فلو وقف أمامنا من يقف بما يحمل من قوة مادية لا يزلزل عقيلتنا ولا يزلزل قلوبنا لماذا؟ لأن القلوب أصبحت طاهرة من الشرك أعظم شيء يضعف يقينك بالله أعظم شيء يكون سبب في وقوع الرعب والخوف من عدو منك في خالبك هو الشرك بالله رب العالمين فالتوحيد قوة العقيلة الصحيحة قوة يقين وهذا الذي جعل مثل الصحابة الذين تعرضوا بالأذى أن يصبروا ولم يتزحسحوا آل بن عمار بلال مصعب بن عمير وكان من أجمل كتيان قريش وكان من أشرفهم نسبا وأوساعهم مالا ومع ذلك تعرض لما تعرض له للأذى من أمه من أقاربه فلم يتزحزح بلال يوضع الصخر على جسده في رمضاء مكة وهو يقول أحد أحد ما هذه قوة قوة العقيدة قوة التوحيد التوحيد الخالص لله رب العالمين فاذا وصلنا إلى هذه المنزلة إلى هذه المرتبة من قوة العقيدة من قوة اليقين من قوة التوحيد من الاعتزاز بالدين مهما يدبرون ومهما يفعلون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ما تخاف أن يصلوا وإن وصلوا فالله جل وعلا سيمكنه المهم أن تتمسك أنت بدينك وعاقيرتك ولا تفرط فيها وخذ هذه العبرة وأختم الكلام بهذا الموقف ويحتاج منا حقيقة في ظل هذه الظروف الحارجة إلى كسرة التذكير وأن نأتي بالناس إلى المساجد ليتعلموا وإخواننا الذين من الله عليهم بالقراءة أن يتعلموا العلم ويعلمونه للناس ها هنا لا يقف الأمر عند شخصي أو أنا أو غيري لا تعلم العلم تعلم التفيد تعلم العقيدة تعلم الفقه واجلس هنا وعلم الناس ولتكن ساحة التمسك بالدين هي الساحة التي تجمع الجميع بلا أي ولا آت لأي اتجاهات المهم إبراهيم عليه السلام لما ترك أم إسماعيل في واد غير لي زرع عند البيت المحرم لماء ولا زرع وليد رضيع صغير مع أمه والمرأة كثيرة وضعيفة فقالت أم إسماعيل لإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم الله أمرك بهذا عبارات قصيرة إخواننا الذين تعجلوا قالوا ناتلق الساحة لمن؟ من تابه لمثل هذا آه الله أمرك بهذا المهم استقل السبيل الصحاب ما تخاف وحتى وين وصلوا ماذا كان آه الله أمرك بهذا قضية مفاصلة هذه هي العقيدة هذا هو التوحيد هذا هو اليقين بأن من تمسك بالدين وبالأمر الإلهي فإن الله ناصره بأسباب لا تخطر بالبال لا تخطر بالبال آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت فإذا لن يضيعنا نعم كلام مختصر ونحن نلتزم غرز الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإصلاح آه الله أمرنا بهذا نعم أمرنا إذا فلن يضيعنا مهما رتبوا ودبروا وفعلوا الأفعيل وأجلبوا على الناس بخيرهم ورجلهم لا يعنيك ولا تشغل بالك آه الله أمرك بهذا نعم إذا فلن يضيعنا ويبقى السؤال الآن للأمة بأسرها نحن على ما أمرنا الله به أم لا فإن كنا على ما أمرنا الله به إذن فلن يضيعنا أما إذا لم نكن على ما أمرنا الله به فسوف نضيع ويمكن منا عدونا أسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونجعلنا من المعتزين بدينهم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين